سيئة أعمالنا نوم يهدي الله تعالى فلا مضيد له ونوضف الأهالي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد أخذي الله كما تعودنا نقض هذه اللحظات مع قصص القرآن الكريم وقلنا أخذي في الله قبل بداية درس اليوم كلنا تكلمنا في المحاضر الماضية عن قول الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم وتكلمنا في هذا الموضوع وفي ثلاثة أمور فالأمر الأول إن مولا تبارك تعالى قال في هذه الآية فنسي ولم نجد له عزم وفي آية قال وعص آدم ربه فغوى قلنا معنا نسي نسي لها معنى إما أن تكون نسية بمعنى تركت وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها وطرك أمر الله عز وجل هذا معصية يبقى مفيش تعارض بين الآياتين لذا يقوله عصر يقوله نسية والنسية بمعنى الترك والترك هذا يبقى مفيش تعارض وإن ماتلا يظهر التعارض في الظاهد عند المعنى الثاني لمن قال بان نسيى معناها ايه والنسيان الذي هو ضد الذكر طب ادم عليه السلام نسي فكيف يؤاخذه الله عز وجل على النسيان باللسان ده يسمى معصيه بس بل الاجابه جزاكم الله خيرا لأن عدم وآخذ بالنسيان هذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل على ذلك <تصفيق> جزاكم الخير بغلقنا سينا وفطأنا دعاء في صحيح مسلم قال الله عز وجل قد فعلت يبقى عدم وآخذ بالنسيان هذا خاص بمي أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمته بل أمتنا عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه لتحمل الله على أنك أيه؟ أنك مسلم طيب ثم تكلمنا في جزئية ثانية قلنا يا إخوة أن المولى تبارك وتعالى وعد آدم بوعد صحيح جدا؟ بدوام الحال استقرار المعيشة وإبليس وعده بوعد بدوام الحال أيضا استقرار استمرار المعيشة طيب قلنا يا إخوة إذن المورة تبارك وتعالى وعد آدم بدوام الحال إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى استمرار معيش وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى بس بشرط لا تأكل من الشجر وقلنا بأن إبليس وعد آدم دوام الحال واستمرار معيش إن لك هل أدلك على شجرة الخل وملك الله يبنى بس بشرط كل من الشجر صحيح قمتون كده؟ دوام الحال وإستمرار المعيشة لا تأخذ دوام الحال وإستمرار المعيشة كل والمورة تباركت على حظ الآدم عليه السلام إن هذا عدو لك ولزوجك فلا أخرج لكم أمن فتشق طيب كيف آدم عليه السلام مع تمال عقلي وكثرة علمي كيف يقع صحيح واني هذا أمر ينبغي التأمر إجابة على كده إيه نعم إن الأسباب من السبب من القدر من تبارك وتعالى إذا وقع خلاص. مهما كان الدليل في غاية الوضوح وعقلك في غاية الزكاة خلاص تقع وإذا قلت أخوان حضر الله بن المثال وإنه من البيت وهو طلع يجلب بسرعة فضر بيته فتسمع الناس ممن لا عقل له يقول لك هو لو اتأخر نص سنة ما كانش ضربته، لا، هو لازم ينزل سريع عشان تضرب. لأن السبب هذا من ليه؟ من القضاء وإحنا ضربنا مثاله، إن نافع عبد الأزرق كان بلازم أضراب ابن عباس، أعيده في الدوش، ليه؟ عشان لطلب العلم، عشان أن عليه فلما يفصل في قول الله عنه، في سورة النم في قصة سيدنا آدم، سيدنا سليمان، مع الهودة فبولد الهودة عارض نفسه على سيدنا سليمان ووظفتك أنت يا ودو والطب جرام قال له الله إذا أنا أرى الماء في تخيم الأرض فرح أمن قال له يرى الماء في تخيم الأرض لحما الأطفال الصغار يضعون له الحبة دي في الشرق ويغطونها بالرمي ومع ذلك يقع وقال يرى الحبة في تخيم الأرض فسيدنا الله أبن قال يا نافع والله لو أنه قال رد على ابن عباس ما أجبتك اعلم يا نافع أنه إذا جاء القدر ذهب الحذر وعبي البصر تعالى تقول دولة بعد الشرع الرسي وهو ما هتخبطك العربية مش هتشوف تبعمى كده طيب السبب له السبب هذا من القدر سبب بعدك يا أخوة تكلمنا في مسألة أخرى وهي عصمة الأنبياء أن المولى عز وجل قال وعصى آدم ربه فغوى كله الموضوع اسمه تعب علينا ايه خط قلنا فيها <تصفيق> <تصفيق> نعم قلنا <تصفيق> ان حياه الانبياء تنقسم لاربع مراحل <تصفيق> حياه الانبياء ايه هي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الاعتقاد الاعتقاد والتبليغ والاحكام والفتيا وسيرهم وحياتهم دي حياه الانبياء تنقسم في كله دي فقولنا المرة تبارك وتعالى عصر الأنبياء فين؟ في الثلاث في في ال... بالنسبة لإعتقاد، ممكن النبي يخطأ؟ متظمون أنه معصيا في الإعتقاد؟ قالوا لا، لأنه ل... دين كله إعتقاد طيب الأمان والتبليغ بيجمعهم وعصمهم الله عزيزي لأنه مهمة النبي هو التبليغ قالوا يا رسول بلغ ما أنزل إليك وأن لم تفع فما بلغت رسالته؟ الأمر الثالث أحكام ورفوتية لأن الدين هو أحكام إذن بقي سيرة محياتي ونسرت الأنبياء تنقسف إلى قبل البعثة وبعد البعثة والزنوب تنقسم إلى تبائر وصغائر طيب بالنسبة الأنبياء الكبائر بعد البعثة محار قبل البعثة كانوا قد تقعوا وقد لا تقع الصغائر قبل البعثة قالوا هو بشر بعد البعثة قالوا تقع لأنه إنما تقع عن يسياني او عن تاويل او عن خطا مش مقصود متعمد زي سيدنا ابراهيم عليه السلام قال انا كذبت ثلاث كذبات سيدنا ادم وعصى ادم ربه فغوى سيدنا موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه يبقى هذا ايه سيدنا نوح قال انا دعيت كانت لدعوه مستجابه دعاكم على قوم وانه جادل ربه عز وجل في ابني لكن كل كنا جميع الأنبياء مع دمان رسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الكبائر والصغير قبل البعثة وبع البعثة لماذا؟ إيه الدليل؟ لا يا أخي لأن الله عز قد كان لكم في رسول الله أسة حسن في كل الأخلاق وأداب وعلم كل رسول الله طيب لو أن النبي صدر منه خطأ نحن ما أقول الآن به فيجي الشرع يأمرنا بعكس ربنا يأمر بشيء وضده في وقت واحد ده محاكم وقولنا يا إخوة لابد تعلم هذا الاعتقاد في عصرة الأنبياء حتى لا نقول كما قالت ذبالات البشر وهم اليهود تدخل كده في الكتاب مما يزدعونه وأنه مقدس تجد الأنبياء ضل وصوص وحرمية وزنهوة بسراقه كل ما يفعله في فسالة البشر يتهمون به أنبياء الله عز فيه قال المجل لأنبياء الله تبارك وتعالى والذنب يقع ولكن يقع ويغفر الله عز وإلا الله فعصر آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهاله خلاص إخوة طيب درسي يوم إن شاء الله تبارك وتعالى همون طبعا وقفنا بمرة فتعة عند الحديث الصحيح بخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بان إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم بلولا حواء لم تخلق انثى زوجها الظهر هناخدها في بالتفصيل بس الاول اقول قبل ما نبدا السيره هناخد عامر بن عبد الله الشهبي ساله كيف حصلت العينه وعامر بن عبد الله الشبي هذا من نظائر سعيد بن جبير سعيد الوجيه اللي من رباه رباه سيدنا أوادنا أنفاس فقال بنفي الاعتماد ساوى عامه لا قال بنفي الاعتماد السير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمامة نفي الاعتماد سائر في البلاء وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمامة يا جزء اللي نحن نطلق هذه, هذه الأمثلة لأنه ما وجد صبر أشد من صبر الحمار يقول على الفرشدة حرصي وطلبه على العلم لذلك أنا أريد أن أسألك الآن أنت ماذا تقصد؟ وماذا تطلق؟ جلس دلوقتي هنا عشان ترجو مرضات الله عز وجل والدار الآخرة أنت أريد تجنب الجنة يا أخوة في الله ثمنها غال. نبينا صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يبثهون الأوقات والأعمار رجاء ما تطلبون ونزل في أخوة ثمتون كده عايز تشوف المكياس بتاع نفسك انظر الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله عنه. قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين تعرف هل انت اراد الله بك خيرا يبقى تطلب العلم انك لم تتفقه في الدين لان فانه لم يرد الله بك خير ان اراد بك خيرا لاتى بك لذلك انا اطلب الى امرين موظبه الحضور والأمر الثاني إخوتي في الله لا تبع شيء أمي يعني يجول فك إلا وتسأل لكن العدد يحضر خمسة عشر لو وعد هذا لا يعنيه لكن نحزن أن من ترى كفاكه وخير من كثير نحزن لأجل لكن ما يعنيه هذا في ولا كثير خلاصي إخوة طيب بدأي شباب ترسي له صاحب وخالب النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بني إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخلز اللح ولولا حواء لم تخل ألثى زوجها أبضاء الحديث حولنا بعدين قسمت لقسمين لولا بني إسرائيل يخبث الطعام ولم يخلز اللح ولولا حواء صحيح كده Zahim قسمين قسم الأول الإخوة لولا بني إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم يخنز يا إخوة عمي يصيبه النتد سولين النتد قال قتادة في عمدة القارب في شرصح البخان قال كانت بم إسرائيل ينزل عليهم المم والسلوى من عند المولى تبارك وتعالي. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كما ينزل الثلج من السماء شوف ربنا بنزله من الطعام امته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس آه. كما ينزل الثلج من السماء المن الذي هو العسل والسلوى دطاء يكلون وتروح أنت طبعاً بتقعد كده معك ربعة معك عشرة معك خمسة تأخذ أد أكل كنت وعياك كلهم يفعلوا هذا ما عاد يوم الجمعة يأخذ لهم الجمعة وللسابت طيب ثم نهاهم الله عز وجل أن يدخروا خزين شعبت وزيك الذي يرزقك وينزلك الاكل كل يوم هو اللي قال لك ما تخزنش لكن يهود يا قوم يعني ماديين ولذلك يا لما عندما ياتيك امر من الله عز وجل لا بد ان تنظر هذا الامر ممن امرك من مين من سيدك وانت عبد الله تبارك وتعالى لازم اخو تنظر الامر من هذا المنطلق تنظر إذا أمر من الله عز وجل أن عبد والعبد لا بد أن يمتثل لسيده فبنوا إصرائيل أخوة ماذا عصوا ربهم تبارك وتعالى وبدأوا يدخلوا فأفسد الله عز وجل للطعام بالطعام إيه يصيبه ليه لأنهم اتدخلوا لو لم يتدخلوا كما عاد أنت معاك أنك لحمة في بيت أو تباحة تسيبها كده تقعد حتى ماشي خلاص يا إخوة طيب إذا هذه جزئية الأولى الجزئية الثانية إخوة ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الضار كيف معنى في هذا الحديث ده؟ أن حواء خانت صحيح كده كيف خانت حواء زوجها؟ خانة حواهي يا زوجي طبعا فكل شرح الحديث مثلا فتح البيب لما النوف شرح صح مسلم تحفظ أحوالي. كل كتب شرح الحديث يقول لك إن خيانة حواهي أنها قبلت ما زينه إبليس لآدم فزينته لآدم هي قبلة ليه؟ قبلت ما زينه إبليس لآدم وبدأ تسعين هذا الأمر لآدم مرة بعد مرة إلى قبل آدم هذا الأمر وقواحه أكل من الشجر. هذه الأخوة لماذا؟ الخيانة. فكانت عوناً مع إبليس على آدم. لذلك الرسول قال ليه؟ ولو الأحواء لم تكن أنثى زوجها قط. لذلك بدأت في عرق يا إخوة. ها؟ لما يقع اي امل من امراتك تعلم ان هو ايه هنعرف خيانه مقصودها ايه نخش وخه كده بالبعيد يعني, يعني. يا اخوه طيب بعض الناس يا اخوه لفساد عقولهم وفساد قلوبهم ظنوا ان خال زوجها ان الخيانه مقصود بها فحش. طيب هقول كده خلاص فلم يكن احد موجود خلاص طب خالد والسلف كلهم قالوا ما بغت امراه نبي قط كيف يكون نبي اخوه والمولى تبارك وتعالى بينزل الوهي من السماء ويقره الله عز وجل على امراه بغي ان تظل معه لقد في الومات وكيف يرضاها الله عز وجل النبيه يبقى ودي هذا الامر الامر الثاني اخوه ان المولى عز وجل قال الطيبات للطيبين الطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ماشي برا الله عز وجل مع الأبي من الأنبياء لذلك يا إخوة شوف كده كلام الحفظ بن حجم قال وفي الحديث تسلية للرجال فإذا رأى شيء من امرأته فليعلم أن العرق نزع فلا يفرط في اللون شفت تقصية مش كاملة يجب أن يقع منها خلاص يا إخوة بس مش في الفعجة كما قلنا في رعاية البيت حدة فيها أمر.. من هذا يجب أن يحوث تقصير لك ايه؟ بتسليئة للرجال خلاص؟ يعني ما يحدث منك أمر الله يقول شخدها حوائق فعبتها أنا سوش تغيبها زي حوائق خلاص؟ بتسليئة للرجال فلا يفرط في اللوم خاصة إذا صدر منها بعض الهنات خلاص؟ والهفوات من غير قصر ومن غير تعمد فكريم يا أخوانا لما تكلمنا عن قصة خلق الحواب قلنا أن الحواب فلقت من من ضلع آدم عليه السلام وكنا لن تستقيم حياتك مع مرأتك إلا إذا فهمت طبيعة المرأة الله عز وجل الذي خلقها أخبرنا عليه السلام قال إن المرأة فلقت من ضلع أعوج فإذا ذهمت تقيمه كسرت تعمله طيب أخبروها على إيجا إنتا ولكن ما قلنا اشترت سيارة قال لك صنع خلالها بس فالربي تقدرها ضعيفة أمشي أمورك بلايه بها دي السيارة وهذاك لازم تفهم طبيعة المرأة طب المرأة غير الرجل إخل. المرأة تختلف عن الرجل يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان عندي أسهل ابن زيد فطلع من الباب فخبط في الباب فعظف فتح دراسة سيد عيشة قالت فقذرته ارفت هذا الابن ستفعيش وليها أنه إذا ابنك تراجع منه كيف تعمل فيه الفن؟ طبيعي عند المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم مسك أسامة فرح مطعاً إليه الدم بفنه صلى الله عليه وسلم وقال لو كان أسامة جارية لحليل ليته وزينته حتى أنفقه تخاف هذه طبيعي عند المرأة يبقى لا تسلم إخوة لك الحياة إلا إذا طبيعت عرفت عبخة المرأة ليس مثل الرجل تشتغل معك ولو رجل واحد يعني ايه؟ لا، ده وزيك شو بنتيب؟ تحسي إليها الظهرة كلّة. أول ما تعمل غلطة ولا تفتكر لك حاجة بدأ. تقول طبعاً ما رأيت منك شيء خيراً قارت؟ نبقى الكثير؟ كفرنا العشين؟ الحسن الرجل لي يكوننا كل الظهرة كلّة البرأة منكم. منكم يوم من قالت ما رأيت منك خيراً قارت؟ تعرف في بعض الدعاء تقول ليه بولدس النبي وقالنا الكلام دي يعني بسدقوش يعني النساء له زي الرجال النبي يعني زيهم العيدية لن يمكن أن يهزر بس نعم يهزر فأخونا لا هذا النساء صلى الله عليه وسلم أخبر عن طبيعة المرأة وأي رجل والله يا لا يتعامل بهذه الطبيعة بإنسان ناقص ولم تستقيم حياتك مع مرأتك وإذا كنتم أقول لك أننا نزيد قاضي دي أخي دي يا أخي ربنا اللي خلقها يععم تبيئة المرأة المرعى يعتريها يعني في فتره الحيض اكثر جرائم القتل والحوادث الذكيه المره بتسوق في فتره الحيض واكثر قضايا الطلاق خلينا في التغير بيحدث عندما تدخل القاضي تودي ده كله اعدال طب وبعدين لو هي طبعا فيها العاطفه اكثر من العقل وجرج التلئ ترى يقتل 10 مرات وقعدوا أدنها كده وسبل معها عياله طبعاً بيبكوا حواليه أقطع تقلبه وتدينه أفراج ولا حاجز وبعدين تيجي مثلاً من بعد كده لو عاد على المنصة وجسله صار مثلا ولا فارغ على المنصة والقاضي يجري والقاضي حامل ربنا يا كريم في القضية إخوة الله الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو نطيف الخديم لكنهم أعزين يغيرون لازم يغيروا وتبقى تطلع بره والراجل يعيش في البيت المراه تلبس تسير والراجل يسلم كما ستعلم ان شاء الله في بغيه الامر يعني خلاص يا اخو هي كل الناس بنعلم انش يقولوا ايه ما باغت المراه نبي قد حادثه يا اخو حادثه صح ايه نتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه سلع عليه شهرا كاملا واول من خطا في هذا الافتى ابو الله بن ابي بن سليم انزل القران عشر ايات في براءه عائشه رضي الله عنها الذين جاءوا بافتى عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم كل مرئ من منهم ما اكتتب من الاسم الذي قد تعتبره منهم لهم عذاب عظيم الله وأن محمد رسول الله وَأَقُولْ إِنْ عَائِشَةَ زَانِيَةٍ ده حكمه إيه؟ هاول ولا؟ هاول؟ كافر كفر أكبر محمد أمير بس؟ ليه كافر طيب؟ لأنه أنكر في الكريم والأمر الثاني لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرض ممكن يا إخوان واحد بعد كده يطلعون لك والله إحنا الشيعة لحبابنا ويطلعون لك والله إحزاء حسن نصر الله أفضل من المسلمين ما يقول بهذا إنسان عاقل والإنسان عنده غيرة دي أمة عائشة عائشة أمنا يا إخوة دينا النبي أولى مؤمنة عنفسه وأزواده وأمهاتهم فرضا في زوجته كنت تقبل ذا حقاً دا؟ تقبل في أمك؟ طيب الأكل من الشجرة إخوة أكل من الشجرة قال ابونا تورك وتعالوا سيد أكل من الشجرة فيه فقال الله رجل فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وقال تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما أهل التفسير إخوة يقول لك أن آدم عليه السلام سكن في الجنة كان في رغل من العيش إلى أن أكل من الشجرة هو زوجه فلم يكن رأى عورته قد لم تكن تبدد فلما أكل من الشجرة بدأت له سوءات فبدأ يخصفان عليهما يقول مورك الجنة إيه جسور بيها ايه جسور عود اول درس اخو نفهم هذا الموضوع عقوبه الذنب في الدنيا فاكل منها فبدت على طول فاكل منها فبدت فلما ذاق الشجره بدت يبقى عقوبه الذنب فين الدنيا. ولذلك اخوتي في الله دول درس اذا نمت ستعاقب وزيك التشكلة لما يحس لك امر تشوف الحقوبة فيه وما اصابك بسبب ايه انما هو بسبب دم بيه. ان ربنا شكلة ما حدث معنا ما حدث معنا اكل بدت تعاقب نفس اللاعب طيب يا سيدي نسيت انا كنت اوضح لك والولاد زي الهمه والصحه زي الفل مفيش حاجه اقول له عاملين حاجه ما تاكل من قرآن ما تمش الليل ما تصليش صومش يا هذا ده بس طب حرمتك وانت لا تدري لما حرمك لده مناجاتك فأخذوش من غير ده دم ده سالذنب إنت أحداثك إذا تعاقب الإنسان وإن الأزب الشريط ده أشد لما تكون إنت بتعاقب وإنت فاكل نفسك أنت ربينا رضي عنه الأمر الثاني إخوة دف الله أن ظهور العورة أمر مستقبح في الطباع يقولوا إني يسمى عندهش دين والإسلام ولا حاجة طابعته كده يستقبح أن تظهر عورتك بالطبيعة والفطر ولذلك يا أخوة المرعى ما قال في القرآن الكريم اسمح كده يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك يا وقال ربنا تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسلط الخطاب لمن يا إخوة؟ لا، <تصفيق> الناس قلناها خذوا زيناتكم عند كل مسلط، كلهم يصلوا؟ خطاب للمؤمنين المولاد تبارك تلقى بني آدم من تلقى بني آدم؟ لان كل ادمي لا يقبل ان تظهر عورتها لذلك الجماعه قلنا في عشره احنا وراهو الناس ال دول دول من ادم مرضوا يا بني ادم واحد اعاد اعاد اعادك بيقول لك انا كده وبعمل صور دول بني ادم لازم ياخد يتعامل معاه كده بتفهم كده ان اي انسان حتى ما عندوش دين في طريقته كده انه يقبل ان يتعرض لو تعرض تعرف ان هو يا اما مجنون يا حيوانات ولذلك اخو بص كده ما تنظر كده لموضوع قضيه التعرض من الذي يريد أن يصطرعك؟ خذوا زينتكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً ولسوقاتكم وليشاً من الذي يريد أن يفضحك؟ الشيطان يا بني آدم لا يفترن لكم الشيطان كما أخرج أبوك من الجنة ينزعوا عنهما لباساً يبقى ربنا عايز يغطيك والشيطان عايزك ايه؟ تتعارف ولذلك يا أخوة سيحكي لأي دعوة للعريك فيها مين؟ شطان إبليس أنزو كتب <تصفيق> عند الشيعة الأخر يقولك إن الإمام الحادي عشر والثاني عشر محمد بن حسن العسكري يبوها من منتظر يقولك من علامات ظهوري من علامات ظهوري انه يخرج قريبا من قرص الشمس عاليا بالتاليف يطلع كده قريبا من قرص الشمس اه يعني يخرج من قرص الشمس ليه يعني يخرج من قرص الشمس, الشمس انا اقوز الشمس على منها يعني. لا قريب منها. يلبس حاجه عشان الشمس ما تضربهوش مش عاد بقول <تصفيق> يطلع عليه كده ليه طيب يأتي بصك يا دولداج أسيباً من العرية يأتي الصوفية وقال لك وقال لك طبقات الأولياء يذكر لك الأولياء إلى أن يصل لمن؟ يقول لك سيدك إبراهيم الإريان إبراهيم الإريان كان كرماته يقلع إبراهيم الإريان يقلع ليس في الشارع وغير يقلع في الشارع دولده مجنون لكن يطلع يخبرهم عن المنبر يطلع عن المنبر يبدأ يقلع كل شيء و invece أكبر باب الخلبIPP باب اللوق ups thatPI و السيدة و السيدة و السيدة و حين يجهزي من العتر ولا تدري لا تعرف نجحا عني لم أت 요�رى الطبق فالمهم في غasma يوجد عندهم من الوجد و لكن الوجد تجد الخطبة احتراط من تك Thanrage أصحن الكتل من القطاع باب الخلبIPP by barニ textOP و الت позволissimo تم من الوين و أني حvio لم تتعرف المهم يخلنا عامل ده فين؟ في 40 مسجد 40 مسجد روح برهم العران ده إقلع طيب نعم؟ آه خالص آه إستخدقوا حتى لو نروا حتمول برهم العران تروح أهل عبابا خلاص؟ ده مكتوب ده في طبقات الأولياء للشعران المهم إخضر تاجي تنصر لأمر آخر شوفوا الحريق احنا فيه في الشارع يعني, يعني الرسول قال صنفاني من أهل النار لم أرهما إنما شافش فقال ونساء كاسيات عاريات يجيوا قال اختلفوا كاسيات عاريات يعني إيه لبسة وإن مش لبسة قالنا بص حاجة من ثلاثة إما إن إنها لبسة حاجة ضيقة تجسد كأنها هي لبسة بس كأنها مش لبسة خلاص أمر الثاني يكون حاجه قصيره تستور بعض البدل وتكشف بعض الاخر اما ان تكون شفافه يبقى هي اسمي لابسه ولكن تظهر كل حاجه الان هيخرج في اختلاف هو يعني فيهم دلوقتي. زمان كانوا بيقولوا كده بيقولك يعني ده بيقول ان النبي يقصد كده شبوه اللي احنا فيه دلوقتي خلاص بعد الضمع نوضيتي بإسلام الحجاب بس فرحة بس فيه خرص طيب العريق يا أخوانا في المجتمع كل ذلك مين مزج يا أخوة بيوت الأزائي العالمية؟ اليهود اليهود طيب إحنا بنتبع ولا لا؟ ما شير معاه هم هو؟ أقول لك الموضة الصيندي نحن سقط بمطلبات دي شابه سقط والله انا مره شفت شاب ماشي من طول انا يعني شغال في الورشه ولا ده شكله يعني مقطع قال ده هو ده كده جديد ده بيشتري مقطع اروح اشتري مقطوع كده ومخرم وبقول له ده ده ديمو فين زيت لك مثلا اسك شيرته ولا حاجه مقلوب يا ابني انا عاوز اقول له جديد فولد ده هو موضه كده تلاقي مثلا الشباب حتى, حتى لو دخلوا فكره دب فدخلتهم حتى حتى فكره دب دخلناه ويجي يقول لك قلت قبل كده موضه رجالي في عملنا رجالي في الموضه عندي المنطوره دي, دي. احي طلع موضه انك انا بدورناه والله بقول لك انا طلعت موضه انك احنا هنمشي كده ما انت الشباب دول انت الان بصرا والله اخ والله العوارات المغلفه مكشوفه فين يا إخوة مسلم؟ مسلم من يا أخي الذي يريد أن يريد لك السادة هم رضا يا بني آدم لا يفترنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما هينزع باردو عنك أنت ينزع عنهما لباسهم ليريهما سوآتين يريد لك الفضيحة والله عز وجل لك السادة يبقى أخوة أي دعوة عريّة لعلم مشترك فاد لكل همين؟ الشيطان يبقى تعرف أن من الذي دل هؤلاء أسدق إبراهيم العليان المهدي الذي سيطلع عليان؟ الشيطان هذه دعوات ليست من الله لنبقى عريّة أخوة في الإسلام ولذلك إياك أن تنظر إلى عور لحي أو ميت او تمسى عورة لحي او ميت تحرم عليك حتى الميت بتغسل وتعمل ايه حط الفافة على ايدك بدون ان تنظر لكن اياك ان تنظر لحي ولا ميت ولا تمسى عورة لحي ولا ميت خلاص ايخوه ده اذا بدي تغرر هذا ايه؟ هذا امر عندنا سيلا بعد الداخل طيب. من الأخرى نحن قلنا أن الذنب لابد معاهل معهل عقومة دعاة العري هذه لم هي من من؟ وأن التعارض أمر مستقبح في الطبيعة إنسان بطبيعته كده يرفض. يا بني آدم خذوا زنافكم عند كل ما سيت. لكن غير بني آدم فرق الأمر الثالث يقول أن الذنب تعقبه عقوبة كما قلنا واعلم ربك لبالمرصاد لذلك يا إخوة من قيم له, له ما قول جميلين يقول أن الذنوب جراحات ورب جرح جاء في مقتل ورب جرح جاء في مقتل يختم لك بسوء إن القائمة فماذا فعل؟ شبه محسوس بإيه؟ بآمل يعني مع... مع نوع فشبه الذنب بالجرح فرب جرح جاء في مقتل فممكن كن الجرح في إيه ممكن الجرح لا في قلبك؟ كن الجرح لا في رجلك؟ فلا تدري وربما كانت نهايتك بسابة هذا الجوع ولذلك اخو قالوا, قالوا من رحمة الله عز وجل من أنه سطر عنا متى سنموت ليه لا عرفت موت إمتى تيجي أجب أن تكون بشارة لحاجة تستغفر وتبتعز وذلك؟ لكن عندما سطر عنك متى ستموت؟ لماذا؟ كن على حرب الآن الآن استغفر ما يدريك أما كنت قبل قبل أن تستغفر من ذلك أختم لك ماذا؟ أختم لك المحصة كما قد نقف جرح جاء في مقتل وذلك فقلع على السلف لأحد العلماء أو قال له أوحى رضاه عز وجل إلى نبي من أنبيائه كل قومك لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لحل به الخرار أو لحلت به الخرار بيت في بيوت الجنة. لحل به الخراب بسبب الذنب وبسبب المعصية ولذلك اخوة بص كده لك عبرة بما حدث لأبوي الثقلين الثقلين لهم ليه البشر آدم آل. أبو الجن إبليس إبليس عصر طلد آدم عصر طلد ده لست الله عز كم زنب أخوة كم ذنب فعل آدم؟ ذنب واحد، كم ذنب فعل إبليس؟ إبليس أخونا رفض سجدة واحدة بس عن بارك مسلم يفرط كل يوم فتم في خمسة سجدة بيصليش سجدة واحدة طلد إبليس ومسخ وجعل الله هو من باطين وباطين وأقبح من ظاهيم وارجل الله عزيلا من بعد قربا أو القرب بعد وبالجلة ناراً تلاغاً بسبب ذنب واحد ارتكبوا إبليس ذكر يا إخوة أن الإنسان عندما يحدث ذنب وتشوف أمرك تغير في حياتك اعرف فتش في نفسك إيه اللي حصل فتش فين؟ في زنوبك الأول أنت عملت إيه؟ دخلت البيت لقد قلت لها لقل لقد ضربه وبعض وديني أقلق شوف نفسك اللي تعملت إيه؟ أول فتش وإذا واحد السلف ماشي فيهم وركب بغلته فسقط من على بغلته فكسه فاجتمع الناس حولها هنائك يساعدوه يرفعوه يرفعوه اللي, يرفعوا اللي فيه يجيبه صفليه يشربه فقال هذا بذنب أذنبته منذ عشرين سنة الذنب أذنبه منذ كامل الزرق قال عز السنة معلقاً على ذلك قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتوا أما نعم فكفرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتع هو عارف هذا زنب عشرين سنة إذا أنت رأت عده كده منبالح عده ومنبالح عده النهاردة لخيوهم كده كم زنب ألا عفوا ما سيخط طيب ذهب في سيدنا عمر خطب قدم العباس بمختلف عشان يصلي به صلاه الاستسقاء فدعى العباس ماذا قال قال اللهم انك تعلم انه لا ينزل ذنب او لا تنزل عقوبه الا بذنب ولا ترفع قدا لا تنزل عقوبه الا باذنب لا ترفع إلا بتوبة إلا الله ترغى لك وتعالى وذلك يقول لابد الإنسان يعني يحرر أشد الحظر من الذنوب والمعاصر خلاص؟ الذنوب جراحات ورب جرح جاء في المرخ تالي رب منذ ذلك دي كن إيه؟ ده نهاية دي هذا الجرح هو إيه؟ خاتمه فاختموا لكبه خاتمه السوق بصراحه تبشماله هذا القرف حنشرم عصا هذا الشيء اللي كنا هو لولا لولا شويه شويه السوق هذا المولع طمر ما كانت لا, لا. لا. لا. لا. اقول إحنا, احنا بيتعرف إيه؟ هو في مزيز. فيه. هو زوجته في القوضة والبيت. يقول يتعرف كده الناس. على الناس يشوفوا كيرا. فين? فين? ده فطرة. ده فطرة. خلاص? ومعهم في الجنة فيه ملائكة وفيه. فطرة الانسان. ربنا شو خلق من عادة عليه السلام. الانسان من يكره التعلم. نعم يومان عادت حتى بوقت الزار حد شلقه سؤالتك في وعد استفتاح في الصلاة حيث ان صلاة ومشهر رب دعا إن إحدى الوعدة حاً مجدد الوعدة استفتاح مرتعا ما بعدين بأن حضاياتي وراتي من مشكلة وضمتين نخضاي في منهم قصور بيضوه بالقص الثاني في اكسل في الذاكرات نسيت بعده في الماضي لدي دقيقه كثير على كلام هذا نعم سالفه ضاع انا شايفه فكر مش ليه نجي ليه نجي جمع ان شاء الله سنا خلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث دخان الجن خبائث اناث وجزء الخبث الخبث الايه الشر خلاص او الشيطان أو الكفر والخبائث الايه لاقازات البوء او غائط قلنا له نبع لنا ان ندخل نستعيد لكل خلاء قلنا لامرين الرسول قال ان هذه الخشوش محتضره غطره الجن خلاص الامر الثاني ان يغطي ستر بين عوره بني ادم وبين الجن يقول بسم الله خلاص بسم الله اضمن انه يظهر الروس اوس قبل ما يدخل يبقى ستر بين ايه حتى اذا انا انزع ملابسي واقول بسم الله خلاص ده ستر بين عوره بني ادم وبين عوره الايه وبين عوره الجن طب كون الانسان واغطى اغتسل باستعراضه دي طبيعي. نعم طبيعيه ايه وليه خلالها عالية هذا من الأمر يعمل بتكلف مشكلة انفعل هذا المشكلة خلاف؟ نعم حسنا ما هو سلطان؟ السلام بسرطة الله على هذه اللهم يلنحق أحقنا وضحنا اتباعنا باطلة باطلة ووضحنا اجتنابة وضع مقيدنا بكود السلامة عن ناصر وقبنا قفة الحب حبيب عند الشرائل من نزولها وسبحانك الله وبرحمدك الشراء الله إلا إلا استرحبه وقبه إليه والسلام عليكم وبركاته وإن شاء الله درس العصر بك ثلاثة أصول السنة الإمام عبد السنة الرحمة الشامعة